أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خضبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من ضيب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 وَالْأَرْضُ اللَّهَ فَرَشْنَاها فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَينِ لَعَلَكُمْ تَذَكَّرُونَ فَفِرْرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا أَخْرَى إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتباصوا به بل هم قوم طاوود فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين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 فَبَيْنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُونَ بسم الله الرحمن الرحيم وَالْضُّلِ وَكِتَابٍ مَسْدُورٍ فِي رَقٍ مَنْشُورٍ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالْسَّقُفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ إِنَّ عَدَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٍ ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فبيل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض العبود يوم يدعون إلى نار جهنم دعا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 فاكهين بما آتاهم ربهم وبقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرور مصفوفة وزوجناهم بحور نعيم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 أَم تَسْمُرُهُمْ أَحْلامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ ضَالُّون أَمْ يَقُولُونَ تَقَبَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقَ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ والأرض بَل لا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 أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون فإن يروا كسفا من السماء ساقضا يقولوا سحاب مركوب فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يسعفون يوم لا يوني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون وَاصْبِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِعِندِ رَبِّكَ حِينَ تَضْحَى وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ النُّجُومِ بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هبى ما ضل صاحبكم وما غبى وما ينطق عن الهوى إنه إلا محج يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثمَّ دَنَّا فَتَدَلَّ فَكَانَ قَابَ قَوْسِينِ أَوْ أَدْنَى فَأُوحَى إلَى عَبْدِهِ مَا أُوحَى مَا كَذَبَ الْفُؤادُ مَا رَأى فَتُمارُونَهُ عَلَى مَا يَرى وَلَقَدْ رَأَهُ نَزْلَةً أُخرى إِنَّ دَسِيرَةَ مُنتَها عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاوى البصر بما ضوى لقد رآ من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنتى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 فَأَعْرِضْ عَمَّا تَمَنَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَا بَلَغَهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهتدى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 وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تسكوا أنفسكم وأعلم بمن اتقوا أفرأيت الذي تولى وأعضى قليلا وأكدا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تَزِرُ مازرة مزر أخرى فَأَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَأَنَّهُ هُوَ الْحَكَمُ الْأَعْلَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِمْ نَشْأَةَ الْأُخْرَى وَأَنَّهُ هُوَ أَوْلَى بِأَنَّاهُ وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَى فأنه أهلك عادن الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأضوى والمؤتفكة أهما فغشاها ما غشا فبأي آلاء ربك هذا نذير من النذر الأولى أزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتلحكون ولا تبكون فأنتم سابدون فاسجدوا لله وعبدوا بسم الله الرحمن الرحيم يقترب الساعة من شق القمر وإن يرى آية يعرض ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاء أهواءهم من الأم ما فيه مزدجر حكمة بالغة فماتون النذر فتمل عنهم يوم يدعو الداع إلى شيء نكر قش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد تشر مهضعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدا ما مجنون مزدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فارتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من متكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر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 فنادوا صاحبهم فتعاطوا فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيب المحتضر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من متكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل نوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر ولقد أنذرهم ضجة نافعة ما رب النذور ولقد رأبده عن الله فيه فضمسنا أعينهم فذوق عذابي ونذور ولقد صبحهم مكرة عذاب مستقر فذوق عذابي ونذور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من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 أم يقولون نحن جميع مرتصر سيهزم الجمع ويولون التبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهاب أمر إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على ذُقْ مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَأَمْرُنَا لَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ فِي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 فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من نار مما نجنا فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغلبين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزق لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان فبأي آل ربك ما تكذبان وله الجمال المنشأت في البحر كالأعلام فبأي آل ربك تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبات يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هم في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبات سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقضال السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بشرطان فبأي آل أي ربكم ما تكذبان يرسل عليكم شراظ من النار فَلَا فلا تنصرون فبأي آل أي ربكم فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهاد فبأي آلاء ربكما تكذبات فيغمئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بزيماهم فيؤخذ من النواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ذماتا أفنات فبأي آلاء ربكما تكذبات فيهما عينان تجريات فبأي آلاء ربكما تكذبات فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش مضائنها من استبرق وجن الجنتين تان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الضرف لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جاهن فبأي آلاء ربكما تكذبات كأنهن الياقوت والمرجات فبأي آلاء ربكما تكذبات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 فيهما عينان اللهتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل مضمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آل ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يضمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر مع بطري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي البلال والإكرام بسم الله الرحمن الرحيم إذا بقعت الباقعة ليس لمقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا وجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزباجا ثلاثا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 ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرن مبضونة متكئين عليها متقاملين يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأبالق وكأس من معين لا يستعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ضحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تأثيما إلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وضلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقضوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء شاء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 إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أم الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الله علون المكذبون لآكلون من خجر من زقون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فَأَنَّىٰ يَتُمَّتُمُونُ أَنَّكُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ مَن شِئْنَا فِيمَا لَا تَعْلَمُونَ ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حضاما فضلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ لَوْ نَشَأْ أُجَالَهُ أُجَادَنَ فَلَوْ لَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْنَّارَ الَّتِي تُهْرُونَ أَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ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 تنزيل من رب العالمين أف بهذا الحديث أنتم مدهشون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحقول وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليهم منكم ولكن لا تضطرون.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 وَإِن كُنَّ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ مُؤْمِنِينَ فَنُذِلُّهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ الْجَحِيمِ إِنَّ هذا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ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 وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَلَا يَمْلِكُونَ مِنْ فَضْلِهِ والله وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ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 من ذا الذي يقلض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم مشراكم اليوم جنات تجريم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 فضرب بينهم مسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلا ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وورتكم الأماني وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله مغركم من الله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير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 اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يلاعف لهم ولهم أجر كريم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 وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حضاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ونضبان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 كيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم والله لا يحب كل مختال فخ ال الذين يبخلون ويأمر الناس بالبخل وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ وَالْعَنِيِّ الْحَمِيمِ لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقصد فأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس بليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قبيل عزيز ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهم النبوة والكتابة منهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعنس بن مريم وآتيناه الإن رجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة فرهبانية تدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رأضبان فما ضعمها حق دعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين بالرحمة ويجعل لكم نورا وتمسون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لَّا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن لَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ صَلَّى اللَّهُ العظيم سُبْحَانَ رَبِّكَ رب عَمَّا يَصِفُونَ وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة